مالي وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما, على القبور مسلماً قبر الحبيب فلم يرد جواب حم کل بعدي خلت الاحبابي انا سيتباني خلت الاحبابي قال الحبيب وكيف لي وَأَنَا رَهِينُ جَنَادِلٍ وَتُرَابِ أَكَلَتْ تُرَابُ مَحَاسِنِي فَنَسِيتُكُمْ اكل التراب محايا سنين فنسيتكم وحجبت عن اهلي وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب فَعَلَيْكُمُ مِنِّي السَّلَامُ تَقَطَّعَتْ مِنِّي وَمِنْكُمْ خُلَّةُ الْأَحْبَابِ